من أحداث القرون الشيخ عبد الجبار المبارك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المستمع الكريم السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. وأهلا بك ومرحبا في حلقة جديدة من أحداث القرون قلنا أن سيدنا خالد بن الوليد قد نصره الله على الروم في وقعة الروم المعروفة بليرموك وكان يقود الجيش الإسلامي وكان الجيش الإسلامي مكونا من 47 ألفا ومقسما إلى لواءات وعلى رأس كل اللواء كان هناك أمير من كبار الصعابة وقد ارتضى هؤلاء الصحابة القواد أن يجعلوا خالد بن الوليد قائدا عاما لهذه الجيوش وذلك لخبرته القتالية ولصبره ولشدة بصره بالقتال وجدة تعبئته وتصرفه مع حالات الحرب في الميدان غير أن سيدنا خالد بن الوليد بعد انتصاره في اليرموك جاءه الخبر من سيدنا عمر ابن الخطاب الذي ولي الخلافة بعد موت سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا أبو بكر الصديق توفي في اليوم الثاني والعشرين من جمادة الآخرة سنة 13 من الهجرة واختلف المؤرخون في سبب وفاة سيدنا أبي بكر فبعضهم كابن إسحاق وكابن هشام وكسيف بن عمر والواقدي ذي لذكروا أنه سبب موت سيدنا أبو بكر أنه في جماعة من اليهود قدموا له طعام فيه سم والسم ده عملوه على أساس إنه سيدنا أبو بكر والناس اللي بيأكلوا معه إذا أكلوا لك إلا بعد سنة لازم يموتوا سم سنة يعني مش سم ساعة فسيدنا أبو بكر الصديق ومعه عتاب بن أسيد ومعه الحارث بن كلرة والحارث ابن وكان للا راجل طبيب يعني معروف مشهور من اطباء العرب المشهورين اكل برضه التلاتة ديل اكلوا مع سيدنا ابي بكر الاكل دي فطوالي الطبيب الحارث قال لي سيدنا ابو بكر الصديق شوف انت اكلت اكل مسموم ونحن التلاتة حمود في يوم واحد حمود بعد السنة فاذا كان عندك اي امور نظمة في خلال السنة دي لأن بعد السنة مش هتعيش وسيدنا أبو بكر الصديق وضع لكلام الحارس ازدعت بعض عشان كدي السنة دي الأكل فيها الأكل المسمومة دي أخذ يرتب الأمور وشاءت قدرة الله أن يموت فعلا بعد عام بعد أن توعك 15 يوما يحس بالسم وكان من أعراضه ارتفاع درجة الحرارة حتى أن الناس قد ظنوا أنه قد حمى، يعني أصيب بالحمى. ولكن أطباء الذين شخصوا مرض سيدنا أبي بكر في ذلك الزمن أكدوا أنه مات مسموما. وفي نفس اليوم الذي مات فيه أبو بكر في المدينة، مات فيه عتَّاب بن أُسيد في مكة المكرمة. وهو الذي أكل مع سيدنا أبو بكر الأكل المسمومة دي وكمان مات الحارث بن كلد هذا أيضا وابن حلزة لأشكري فسيدنا أبو بكر لما نحس بوطأة المرض وبوطأة السم يسري في أوصاله قام نادى سيدنا عثمان بن عفاه ونادى سيدنا عبد الرحمن بن عوف سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان دايما بيكنى بأبي محمد لأن محمد بن عبد الرحمن بن عوف وسيدنا عثمان بن عفان عنده والد اسمه عبد الله يكَن به، فيقال أبو عبد الله، فناداهم، قالوا بسمعوا، أنتم كبار المهاجرين، ومن أوائل الذين أسلموا، وأنا عازز شاولكم، تفتكروا نولي للمسلمين منه، أنا طبعا خلاص تعالني بقيت ماشي فرايكم في عمر بن الخطاب شنو؟ بدأ بعمر عبد الرحمن بن عوف. قالوا له انت راجل يعني عندك مخويس وبتفكر كويس وبعدين لك سابقة في الإسلام أنا عايز أولي الأمر ده لعمري بن الخطاب رايك شن فسيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له والله عمر ده كويس لكن صعب حار على الناس يقوم يعصر عصرة واحدة وانت يعني أديت نفسك وأديت الناس صورة للطافة ولين الجانب وسماحة الخلق تقوم تجيب له نزول الصعب ده يغميتون غمتة واحدة ما يقدر يعملوا أي شيء فقال له لا أنا شفت عمر ده لمن أنا ألين هو يشتد ولمن أنا أشتد هو يلين وجايز إذا الأمر يبيق بين يديه جايز يغير من أخلاقه دي كلها وإني لأرجو منه خيرا للمسلمين قال له علي حال أنت رجل شيخ ده سيدنا عبد الرحمن بن عوف وعارف بطبايع الناس وعليه حالة بدوره سويه وعمر ما بطال رجل له سابقة في الإسلام ورجل قوي وفي المرحلة دي بالذات الناس فعلا بيحتاجوا إلى زول زي عمر بن الخطاب قال له خلا سمروك جزاك الله خير قام نادى سيدنا عثمان بن عفان وكان شيخا كبيرا قال له يا أبا عبد الله رايك شو؟ أنا بدور أولي يعني عمر بن الخطاب أمر المسلمين وأجعله خليفة له انت رأيك شو سيدنا عثمان قال له ده أحسن كلام لانه الناس ديل غير عمر زود بيقدر عليهم في المرحلة دي ما في فانا طوال موافق من غيري كلام قالوا طيب هات ورقة اني اريد ان اعهد للناس عهدا قالوا جيب ورقة انا بدور أكتب للناس كتابة عشان ما يكون في خلاف فعلا بدأ يملي في سيدنا عثمان ابن عفان العهد بتاعه اللي به سيدنا عمر يبقى امير للمؤمنين وفعلا كتب العهد وجعل سيدنا أبو بكر سيدنا عمر بن الخطاب أميرا للمؤمنين وخليفة له وبعد كتابته العهد وقرأه سيدنا عثمان عليه ثم أمر سيدنا أبو بكر سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وأهل الشورى أن يقرأوا الخطاب قبل أن يدفن سيدنا أبو بكر قال لهم ما تدفنوني لازم المسلمين يكونوا عارفين أن الخليفة عمر ابن الخطاب قالوا كويس وفعلا في تمام الساعة السابعة مساء الثلاثة 22 جماد الثانية سنة 13 توفي سيدنا أبو بكر الصديق وكان حاضر وفاة سيدنا عمر سيدنا عبد الرحمن بن عوف سيدنا عثمان وأسماء بنت عميس والسيدة عائشة أم المؤمنين وعدد كبير جدا من المسلمين كانوا موجودين سيدنا أبو بكر لمن توفي طوالي الجماعة المكلفين بقراءة العهد والوثيقة بتاع التخليف سيدنا عمر قرئت على المسلمين كلهم فاستقبلوها الحقيقة كلهم براحة لأنه لحد الوقت ذاك ما كان في يعني عنده طمع في أنه يبقى أمير مؤمنين كدي. فسيد عمر تقبلها باعتبارها تكليفا من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلا يعني رضي بذلك ودع الله أن يعينه ودفن سيدنا أبو بكر ليلا في نفس الليلة التلاتة في المساء في وقت متأخر من الليل دفن سيدنا أبو بكر وقام بغسله زوجته أسماء بنت عميس أم ولده محمد ابن أبي بكر وكان يساعدها في غسل سيدنا أبي بكر ولده عبد الرحمن ابن أبي بكر وكان أكبر أولاده أو الولد الثاني بعد الكبير اللي هو أكبر أولاده كان عبد الله وبعده عبد الرحمن ثم محمد محمد ده كان صغير عمره ثلاثة سنين لما مات سيدنا أبو بكر أها سيدنا بكر ده أول ما غسلته أسما بوسيطه الجماعة غسلته زوجته لأنه أوصى بذلك وصار هذا حكما شرعيا بمعنى أنه يجوز للرجل عندما يتوفى أن تغسله زوجته ويغسله أولاده معها يعني النسوان ما ترطشات دين مسألة ما تغسله لا ما عليك كيف تغسل زوجها إن مات ويغسلها كمان إن ماتت الرسول لأنه قال لأنه ما قد أفضي إلى بعض فده حكم شرعي يستفاد من هذه المسألة أها سيدنا, خال... سيدنا أبو بكر الصديق أول ما دفن وكفن والغريب أنه كفن في ثيابه القديمة سيدنا أبو بكر لما السيدة عائشة حاولت تشتري هدوم قال له اسمعي أنت بتكوسي لشنون ده قبل الوفاء قال له أنت يعني منزعجة قال له والله نراك على شف الموت وكفن قال له كفنت الرسول في شنو قالت له في ثلاث أسواب سحولية من اليمن وكانت عنده قال له خلاص انا بس كفنونه في هدوم ديل القدام ديل وديل قدرت وبين اشترون كنتوب ثاني ثلاثة تيبان وقال له نحن عندنا القروش ممكن نشتري كفن جديد قال له الا إن الحيه أولى بالجديد من الميت فبس كفنونه في ديمات القدام ديل وأنا الحاجات الجديدة دي أشتروها لرقبتكم براكم وفعلا بعد ما توفي وكف حمل إلى حجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وقبل أن يحمل إليها أدخل المسجد المسجد النبوي وصلى عليه عمر عمر بن الخطاب صلى على جنازة سيدنا أبي بكر وصلى عليه عدد كبير جدا من المسلمين وبعد الصلاة عليه أدخل حجرة المصطفى عليه أفضل صلى الله عليه وسلم لأنه أوصى أن يدفن جنب الرسول صلى الله عليه وسلم فشق له لحده خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل رأسه عند كتفي الرسول صلى الله عليه وسلم ورجله مشات لغادي بالطول. ووجهه إلى ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم عند الكتفين فدفن في حجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وأخذت سيدة عائشة تنوع على أبيها وأخذ النساء ينحن فأمر عمر النساء أن لا يبكينا فلم يسمعنا كلامه زي عادة هالسع أي كلامي يزول ما قاعدت يسمع عنه. فسيدنا عمر رسل لهن. قال له نسكتا. قال له ما بنسكت وفي واحدة أظنها رأس هوس. كانت ماس كراس النسوان وغايدة لهن تمانع. وتكورك وتسكلم. سيدنا عمر رسل واحد قال له المرة دي ناديها ليه. المرة دي طلعته سيدنا أبو بكرزات و بنت أبي قحاف. قال له نادي عليه سيد السيدة عايشة في ما كلام سيدنا عمر. وزي فطنت الى رأيه فقام اضطردت هالزول قالت له ما تخش قال لها عمر امرني قالت له لا لا ما تخش انا ما بسمح لك تخش البيت بتاعي لما جا راجل سيدنا عمر سيدنا عمر قال له انا قد امرتك امش جاب لي المرة دين محسا عالي دي جب لي فعلا الراجل خش شتوف جاب المرة وجاء المرة طلعت يعني اخت سيدنا ابو بكر وكانت بتكورك بصوت عالي اول ما مره قال سيدنا عمر تجيد تجيد تدى ثلاثة سيطان وقال لا اسمعي ثاني ما اسمعي ما عايزين اي سكاليب وما عايزين اي كواريك اول ما سيدنا عمر عمل العملية دي في اخوة سيدنا وبكرة كبيرة النسوان تم قطع الحركة سكتا خلاص سيد عائزة ذاته سكتت وبيقى بكاهم بالراحة من غير اي صوت اها دي بمجرد ما حدثت انقطع البكاء من النساء وانقطع النواح وبيقى عن ساكت ويحزنا لكن ما في صوت ما في نواح ونحن إن شاء الله بنجيف هنا في الحتة دي على أساس إنه في الحلقة القادمة نشوف ماذا حدث بعد ذلك لسيدنا عمر وكيف سارت الأمور بعد خلافة سيدنا عمر ابن الخطاب وحتى ألتقي بك عزيز المستمع في حلقة قادمة أستولعك الله والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته من أحداث القرون الشيخ عبد الجبار المبارك